إلهنا إلهنا يا الله يا رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم أعذنا جميعا وأهلينا من سيئ الأسقام يا ذا الجلال والإكرام